إنه الله القدير انه الله القدير انه الله القدير اشرق الصبح على الدنيا سنا وتقرى ضريح الندى نشر الصبح على الدنيا سنا وتقرى من ندى وابنك مملكة النحل قرى الندى من فيضما والضحى من نورما إنه الله القدير إنه الله القدير إنه الله القدير, القدير لماذا ما خلق الجحود وتعاليت على سر الوجود لما يا ما وتعاليت على سر الوجود أهي قذفة أم رب ودود قبله في الكون من بعده في الكون من إنه القدير، إنه الله القدير.